بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهله وأنت تجعل الحزن إذا شتس لهذا هذا هو الدرس الخامس والخمسون من شرح لكتاب شذ العرف في فن الصرف وصلنا عند قوله وكذا أفعل صيغ التفطيل كالأقصى أو لغيره كالأعمى طبعا يا شيخنا أقصى دمع تل اللام وهذا صيغة تفضيل صيغة يا شيخنا التفضيل. والتفضيل يعني شيئين اشترك في صفة زاد أحدهم على الآخر أو لغيره كالأعمى يعني لاحظ الأعمى ليس اسم تفضيل يعني <تصفيق> على وزن اسم التفضيل لكن على وزن اسم التفضيل خلاص يعني ليس المقصود يعني هو أكثر عمى من غيره واضح من العمى لا يتجزى يعني ليس فيه مفاضلة لكن الأقصى في بعيد وفيه أبعد يبدأ يصبح مفاضلة مثل زيد الأكرم من أخيه مظبوط؟ فنلاحظ ان كلمة أقصى دي صيغه التفضيل لكن كلمة أعمى على نفس الوزن لكن ليست اسم تفضيل ونظيرهما من الصحيح الأبعد والأعمش نفس الوزن أقصى أبعد كلمة أعمش اللي هي أعمى صح يا شيخنا؟ بس ده صحيح وده معتل وكمان كمان أبعد فيها تفاوض لكن أعلمش وفش تمام وكذا ما كان جامعا لفعلة أنثى أفعل كالدنيا صح يا شيخنا؟ دنيا على وزن إيه؟ فعلة طيب ده أنثى ايه؟ أو المؤنس دناء يعني شوف يا شيخنا الدنيا والدنا يبعدين جمع لفعل يعني دنيا اسم لو أردت أنت جمعها تقول إيه دنا صح يا شيخنا يبقى قل ما كان جمعا لفعل أنسى أفعل أنسى يا شيخنا ما كان جمعا لفعل ما كان جمعا لإيه أيوة يبقى دنيا اجمعها تقول إيه يا شيخنا دنا طيب ونظيره الأخرى والأخر الأخرى إيه وأخر. أيوة طيب وكذا ما كان من أسماء الأجناس دلنا على الجمعية بالتجرد من التاء على وزن فعل أولا عارف ما المقصود ما كان من أسماء الأجناس دلنا على الجمعية أولاً أو نعم هو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفذي بالتاء مثل كلمة شجر وشجرة وعنب وعنبه وتمر وتمره صح يا هنا قال ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية الجمع بالتجرد من التاء يعني إذا أتيت بالتاء صار مفردا وإذا جرت الكلمة التاء صار جمعا مثل شجرة تقول شجر يبقى شجر دال على الجمعية دال على الجمع اللي من الشجر صح يا شيخنا؟ طيب بس على وزن فعل بفتحتين مثل كلمة ايه يا شيخنا؟ حصا ها حصات وحصن حصن على وزن فعل حص على وزن يا شيخنا فعل ونظيره نظيره من ايه؟ آه مدرة ومدر كذلك المفعل مدولا به على مصدر او زمن او مكان يعني كلمه يا شيخنا ملها او مسعى ونظيرهم مذهب ومسرح مولانا كذلك المفعل مفعل هذا الوزن يصلح لان يكون مسطرا او اسم زمان او اسم مكان صح؟, صح؟ شوف كلمة ملهن أي ملها على وزن ما فعل يعني لهي أو لها يلهو ملهن لها يلهو ملهن دمصر مين صح؟ طيب كلمة مسعى تصلح لأن تكون زمانا ومكانا صح؟ لما كنا مثلا الطواف مسعى الحجاج صح؟ طيب أشهر الحج مسعى الحجاج يبقى هنا في المثال الأخير ظرف زمان عشان أشهر طيب لما يقول الطواف مكان يبقى إذا مسعى تصحل ان تكون أي شخنة زمانا ومكانا نظيره مذهب ومسرح من الصحيح والممدود القياسي المبدود يا مولانا إيه القياسي كل اسم من معتل اللام له نظير من الصحي ملتزم فيه زيرة ألف قبل آخره كمصطر ما أولوه همزة وصل عارف همزة وصله يا شيخنا اللي تثبت في أول كلام وتسقط في أول كلام عفوا يعني تثبت في أول كلام وتسقط في وسط الكلام مثل كلمة إرعواء إرعواء ده مصطر يا شيخنا يبقى مصطر لفعل أولو همزة وصل ارعواء ارعاء وابتغى ابتغاء صح واستقصى استقصاء فان نظيرها من الصحيح احمر احمرار تحت لنا يعني استقصاء ابتغاء ارعواء انتهت بالتاء التانيث ممدوده او الف ممدوده انتهت بالالف مندودة صح طب نظيره من الصحيح يا شيخنا احمر ايه احمرار نفس الوزن بس هناك انتهى بإيه؟ بألف ممدودة هنا لم يمتهي لم يمتهي بألف ممدودة وكذلك اقتضر اقتدار هي اقتضر اقتدار هي نفس ابتغاء ابتغاء نفس الوزن بس هناك أي نعم واستخرج استخراج كذلك مصر كل فعل معتل لم يوازن أفعل أعطى في المصر تقول يا شيخنا إعطاء ما انتهى بألف ممدودة أعطى إيه؟ إعطاء وأم لا لا فان نظيرهم من الصحيح اكرم اكرام نفس الوزن يا أكرم اكرم اكرام هي اعطى اعطاء نفس الوزن الفرق بينهما انتهى بآلف ممدوده في المثال الأول طيب نظيرهم نظير مصحيح اكرم اكرام واحسن احسان وكذلك ما كان مفردا لافعل ككساء واكسى صافا واكسيه شوف يا شخنة. أكسية أفعله. ماشي طب هات المفرد والكساء وتجمعها تقول ايه ومنها سمي الكسائي واما عليهم فالكسائي نعت فالكسائي بما كان فيه في الاحرام يتسربل عند لبس الكساء في ملابس الاحرام يعني يعني أحرام في كساء يعني سيدنا يعني فإن نظيرهم من الصحيح ها كلمة سلاح وأسلحة وخمار وأخمرة فما شيخنا؟ كذلك كل مصدر لفعل بفتحتين دالا على صوت أوداء كلمة رغاء رغاء صوت البعير يا صوت البعير اسمه يا شيخنا؟ وكذلك ثغاء ذا صوت الشاه فإن نظيره الصراخ والمشاء العفو فان نظيره وصرا كالمشاء نظيره السماع منها ما فقد نظير ذلك النظير هذا فرق بين السماع والايه قياسي ما له نظير من الصحيح فبالسماع ما ليس له نظير في الصحيح يقتصر فيه على السماع مثل كلمه ايه مولانا الفتى الفتى واحد الفتيان ليست من الاوزان التي قلناها يعني الفتى إيه الى اخر بالالف مكسور يعني وكذلك الحجا يعني العقل والسنا يعني الضوء والثرى يعني التراب كل دي كلمات شيخنا مسموعه ليس لها نظير من الصحيح فاهم يا مولانا ومن الممدود سماعا الثراء ال بالفتح لكثره المال يعني لما نقول الثراء يعني عنده مال كثير يعني ليس لها نظير ايه من الصحيح وكلمه الحذاء بالكسر للنعل سمعنا معنى يا شيخنا الحذاء بالكسر للنعم ده كلمه سما شيخنا ايه سماعا ما ماشي والفتى بالضم لحداثه السن والسنه بالفتح للشرف وقد اجمعوا على جواز قصر الممدود للضروره قال لا بد من صنعاء وان طال السفر يعني لا بد من صنعاء فجعلوا المندود مقصورا للضروره الشعرية فهم يا مولانا واختلفوا في مد المقصور فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون ما هي حجتهم قال استيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ها قال ولا غناء أصله ولا غناء صح هل يجوز مد المقصور يعني ليلى هل يجوز أن تقول ليلة منع ذلك البصريون وأجاز الكوفيون انتهينا من الدرس الحمد لله نقف عند هذا ولا نكمل طيب التقسيم الخامس للاسم من حيث كونه مفردا أو مثنى أو مجموعا المفرد يا مولانا ما دل على واحد كرجل وامرأة وقلم وكتاب او هو ما ليس مثنى ولا مجموعا يبقى ما هو المفرد ما ليس مثنى ولا او أو تعرف المفرد مدل على واحد او واحدة زي رجل وامرأة صح يا شيخنا طيب والمثنى ما دل على اثنين مطلقا بالزارة ألف ونون او يا ونون يعني رجلان ومرأتان تقول في حالة النصب والجر رأيت رجلين ومرأت بمرأتين فما شيخنا هو ذا المثنى يبقى المثنى ما دل على اثنين مطلقا ما شاملنا طيب فليس منه كلا وكلتا واثنان واثنتان صلت على رسول ولذلك كلا وكلتا اللفظ مفرد لكن معناه جمع لكن معناه مثنى اللفظ مفرد يا شيخ ولذلك عند عود الضمير يا جزء عود الضمير بالافراد ورعات اللفظ وبالتثنيه وركد للمعنى صح يعني ممكن المرتان كلتاهما حاضره او حاضرتان الرجلان كلاهما حاضر حاضران ماشي يا شيخ طيب وك يبقى طيب كلا وكلتا ليس مثنى انما هو ملحق بالمثنى كما قال ابن مالك في الالفيه بالالف يرفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصل كلاه كذاك اثنان وثتان كنين وابنتين تجريان واضح يا شيخ طيب وكلمة زوج وشفع ماشي يا شيخنا زوج يدل على المثنى صح هو لفظ مفرد لفظ ايه يا شيخنا لكن معناها ايه جمع معناه مثنى ماشي وكذلك شفع الشفع اللفظه يا شيخنا ايه مفرد لكن معناها ايه مثنى طيب لان دلالتها على الاثنين ليست بالزياده واضحة واضح. يعني رجل لابد أن تزيد عن مفرد ألف ونون تقول رجلان امرأ لازم امرأتان يعني تزيد عن مفرد ألف ونون لكن هذه الألفاظ التي قلناها تدل على الجمع بدون زيادة بدون زيادة ألف ونون يعني شروط الاسم الذي يراد التثنية أن يكون مفردا فلا يثنى المجموع ولا المثنى صدت على الرسول انتبه يا شيخنا يعني را ركز معي رجل دايد مولانا قال رجلان يبقى عشان تسني لازم تسني المفرد لكن لا تسني المثنى ولا تسني الجمع يعني مثل رجلان لا تقل رجلان واضح يا شيخنا طيب زيدان لا تقل الجمع يعني زيدون لا تقل زيدونان اذا الجمع لا يسنى والمثنى لا يسنى الذي يسنى هو المفرد يا مولانا إلا إذا كان معناه مفرد رجل اسمه زيدون ورجل آخر اسمه زيدون فنقول زيدونا. أيضا لا يسنى يا مولانا لا, يسنى. لا لا لا يسنى ما هو اللي انت تقول له ده اسمه مسمى بجمع المذكر فيعرب عرب الجمع يعرب عرب ايه اذا أي ان الابرال الافعليين وما ادراك ما عليون ده اسمه. يعني ذا اسمه مسمى بجمع المذكر، فلما لو سميت ولدك زيدون أو حمدون في هذه الحالة يعرب يعرب جمع المذكر فلا مسن صح الشيخنا يعني داخل معانا في في في الملحق بال بجمع المذكر. طيب أن يكون معربا وأما لذان وهذا فليس بمسنين وكذلك وإنما هما على صور المسن فهم الشيخنا. يعني اللذن لا مش ملحق لا اسم يا شيخنا جاء على صورة المسن. مش ملحق يا شيخنا الملحق المسنة كلا وكلتا وثن وثنتان. لكن اللذن واللتان جاء على صورة المسنة وليس مسنة ليه يا شيخنا ليه مولانا العرب أرادت أن تفرق بين تثريف المبني والمعرب موصول اسماء الذي الانثى التي والياء اذا ما ثنيه لا تثبتي قل اللذان ولا تقل اللذيان ليه مولانا عشان يقول لك ده اسمه مبني صح فالمفروض احنا بنزيد على المفرد ألف و طب الذي في هي هذه لا تحذف لكن لا يجوز أن تحذف حرفا في, في الاسم الصحيح يعني رجل لا يجوز أن تحذف اللام صح يا شيخنا وهذا جاء على صورة المثنى وليس مثنى حقيقة واضح يا شيخنا وأن يكون متفقين في اللفظ والوزن والمعنى فلا يقرا العمران ها بضم في ابي بكر وعمر لعدم اتفاق الاتفاق في اللفظ ولا العمران بفتح بتكون في عمرو وعمر فما يا شيخنا مم. كلمه ابو بكر وعمر هل اتفقا في الوزن مم. طيب هل اتفق في اللفظ؟ طب هل اتفق في المعنى؟ لا يبقى ده جزئان تقول ايه؟ العمران وتقصد ايه؟ ابي بكر وعمر صح يا شيخنا؟ مش مثنى ده باب التغليب ده لكن ليس مثنى حقيقه ما زي اللذان ولا يا شيخنا يعني ده لا يطلق عليه مثنى تمام انما ده يسمى من باب التغليب اللي انت حاذا قلت عليه الآن زي القمران تقضي الشمس والقمر والأبوان والأبوان ورفع أبوائه على العرش ده ليس مسنى حقيقتنا شانا ده اسمه باب التغليب يعني انت لما تدخل للجامعة تقول السلام عليكم وفي نساء ورجال غلبت رجال على النساء صح يا شخنا فدا يسمى باب اسمه باب التغليب يغلبت أحد الاسمين على الآخر فلو قلت حضر العمران تقصد أبي بكر وعمر. طب هو أفضل هما سيدنا أبي بكر صح؟ طب ليه قلت العمران للمثال عمر يعني مش مركب إنما أبا مركب والمفرد يعني تغلب على المركب صح يا شيخنا؟ طيب وكذلك لا تقول في عمر عمر العمران على إنه مثنى يعني يعني ما تقول يا شيخنا العمران, العمران بالفتح لكن ممكن يقال ذلك تغليبا وليس تثنية وضحت لك صورة. انتهى الوقت. طيب. قال يا شيخنا ولا العينان في الباصرة والجارحة. الباصرة التي تبصر والجارحة. أي وخلاص؟ لا عفوا والجارية عفوا عفوا والعينان في الباصرة والجارية. صح ولا لا؟ صح؟ لما نقول عين جارية عين يعني ماء يا مولانا يقصد الجارية مش الجارية اللي هي الخادمة يعني لا العين يعني دي الباصره والجاريه يعني العين الجاريه التي يجري فيها الماء يعني فهم يا شخنا؟ مش الجاريه يعني الانثى واضح؟ قال لا يبقى لعدم الاتفاق في المعنى لان المعنى ده غير ده يا شيخنا مزبوط؟ طيب وأن يكون منكرا فلا يسنى العلم باقينا على عالميته ده مش مفوما صح؟ طيب صلى على رسول الله أخونا رمضان ده اسم أنجاب ولد سماه زيد سنة تقول ليش يا أخي زيدان شكده عندما ثنيته العلم لا يسنى أصلا العلم اللي يثنى ليه؟ لأنه علم شخص يدل على اسم صاحبه يعني فلا يجوز أن يثنى لأنك لو ثنيته خرج عن عالميته عندما يثنى يقصد تنكيره يا مولان يعني فلا يثنى العلم باقينا على عالميته انما يقصد لما قلت زيدان يعني شخصان غير معروفين لذلك دخول آله يا شيخنا أقول جاء الزيدان يبقى عندما يسن العلم يقصد تنكيره اذن كده واضح عندما يسن يقصد ايه تنكيره يو ثانك كده واضح يا طيب وان يكون له ماثل فلا يسن الشمس والقمر لعدم مماثلة وقولهم للق... القمران للشمس والقمر تغليب آه. نفس الكلام كنت ايه العمران القمران ده عرفت التغليب يا مولانا عرفت التغليب يعني هو أن يغلب على شيء ما لغير لتناسب بينهما أو اختلط الأبوين إلى أبو الأم للشمس والقمر والعمرين في أبو بكر وعمر والمروتين في الصفة والمروة مولا فهمت يا شيخنا آخر شيء ألا يستغنى بتسنية غيرها عنه فلا يسن سواء لإستغناء عن تسنية بتسنية سي يعني سواء مدهوش سواءان تولسيان يعني سي جعلناه سيان فاستغنى عنها بتسيس سواء وبعد ندرس الجامعه ان شاء الله